في تفسير سورة عبسه قال أثابه الله قوله تعالى كلا إنها تذكر، فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برره معلوم أن كلمة كلا ردع عما سبق وهو في جملته منصب على التصدي لمن استغنى والإلحاح عليهم والحرص على سماعهم منه ولكن الله تعالى يقول إن منزلة القرآن والوحي والدين أعلى من أن تبذل لقوم هذه حالتهم فهي على ما هي عليه من تكريم ورفعة وطهرة وصيانة وما عليها من حفظة سفرة كرام بررة أحرى بأن يسعى إليها والخير لمن اتاها يطلبها فمن شاء ذكره وهذا للتهديد لا للتخيير بدليل قوله بعده قتل الإنسان ما أكفره فقوله قتل الإنسان دعاء عليه والإنسان للجنس الكافر وما أكفره أي ما أشد كفره بها بعد هذا كله من علو منزلتها وقوله تعالى قتل الإنسان ما أكفره قيل ما أكفره هنا ما أفعله أي ما أشد كفره وقال الزمخشري هي تعجب من إفراطه في كفران نعم الله وقيل أي شيء حمله على التكذيب والكفر وكلها محتملة ولعل المعنى الأول أظهر لقوله قبله قتل الإنسان ولمجيء هذا المعنى في مواضع أخر كقوله إن الإنسان لظلوم كفار وكذلك فعول في قوله وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور وهكذا صفة الجاحدين لآيات الله كما في قوله جل وعلا وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور ثم رد الله تعالى عليه ذلك برده إياه إلى أصل خلقته ليتائض من نفسه في قوله جل وعلا من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسره ثم أماته فاقبره لأن هذه الثلاثة مسلم بها ورتب عليها الرابعة ثم إذا شاء أنشره وقوله من نطفة خلقه فقدر تقدم مرارا بيان أصل خلق الإنسان وأطواره وقوله ثم السبيل يسره قيل السبيل إلى خروجه من بطن أمه حيث أدار رأسه إلى جهة الخروج بدلا مما كان عليه إلى أعلى وهذا من التيسير في سبيل خروجه وهذا مروي عن ابن عباس وغيره وهو اختيار ابن جرير وقيل السبيل أي الدين في وضوحه ويسر العمل به كقول الله جل وعلا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وهو مروي عن الحسن وابن زيد ورجحه ابن كثير رحمهم الله ولعل ما رجحه ابن كثير هو الأرجح لأن تيسير الولادة أمر عام في كل حيوان وهو مشاهد ملموس فلا مزية للإنسان فيه على غيره كما ان ما قبله دال عليه أو على مدلوله وهو القدرة في قول الله تعالى من نطفة خلقه فقدره وقد يكون تيسير الولادة داخلا تحت قوله فقدر، أي قدر تخلقه وزمن وجوده وزمن خروجه وتقديرات جسمه وقدر حياته وقدر مماته كما هو معلوم أما تيسير سبيل الدين فهو الخاص بالإنسان وهو المطلوب التوجه إليه وهو الذي يتعلق بغيره ما بين تخلقه من نطفة وتقديره وبين إماتته وإقباله أي فترة حياته في الدنيا أي خلقه من نطفة وتقدير مجيئه إلى الدنيا وتيسير الدين له في التكاليف أن الله خلقه وقدر مجيئه ويسر له الدين في التكاليف ثم أماته ليرى ماذا عمل ثم إذا شاء أنشره ولذا جاء في النهاية قوله كلا لما يقض ما أمره وليس هنا ما يدل على الأمر إلا السبيل يسره والله تعالى أعلم قوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا بعدما بين له مما خلق بين له هنا كيف يطعمه وفي كليهما آية على القدرة وقد اتفقت الآيتان على خطوات ثلاث متطابقة فيهما فصب الماء من السماء إلى الأرض يقابل دفق الماء في الرحم وشق الأرض للنبات يقابل خروجه إلى الدنيا وانبات انواع أنواع النباتات يقابل تقادير الخلق المختلفة وفي التنصيص على أنواع النبات من حب وقضب وعنب ورمان وزيتون ونخل وفواكه متعددة وحدائق ملتفة لظهور معنى المغايرة فيها مع أنها من أصلين مشتركين الماء من السماء والتربة في الأرض يسقى بماء واحد قال المؤلف أذابه الله ومرة أخرى يقال للشيوعيين والدهريين قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه أفرأيتم ما تمنون أَأَنْتُمْ تخلقونه أَمْ نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين أفرأيتم ما تحرثون أَأَنْتُمْ تزرعونه أَمْ نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما إنهم بلا شك لا يدعون لِأَنْفُسِهِمْ فعل شيء من ذلك وإنهم ليعلمون أن لها خالقا مدبرا ولكنهم يكابرون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم فصدق الله وكذب كل كفار أثيم قال وتقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه بيان خلق الإنسان في مواطن متعددة سابقة آخرها في سورة الرحمن عند قول الله تعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار وتقدم بيان طعامه في كل من سورتي الواقعة والجاذية قوله تعالى وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة الإسفار هو الإضاءة وهي تهلل الوجه بالسرور كما قال تعالى ولقاهم نظرة وسرورا والاستبشار من تقدم البشرى في قوله جل وعلا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقوله تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار وتقدم للشيخ رحمه الله بيان ذلك في سورة الحديد وقوله تعالى ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة بينهم تعالى بأنهم هم الكفرة الفجرة وتقدم بيان ذلك للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه في سورة الرحمن عند الكلام على قول الله تعالى يعرف المجرمون بسيماهم وقد جمع لهم هنا بين الكفر والفجور وهما الكفر في الاعتقاد والفجور في الأعمال كما في قوله تعالى ولا يلدوا إلا فاجرا كثارا والعلم عند الله تعالى بهذا أيها المستمعون الكرام ينتهي ما وضعه المؤلف في تفسير سورة عبس، وستكون لقاءاتنا القادمة إن شاء الله في تفسير سورة التكوير فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته